من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا و إ ذ ا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا و د ع و ا ثبورا كثيرا قل أ ذ ل ك خير أ م ج ن ة الخلد التي وعد المتقون